A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim bismillahir rahmanir يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ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 وَمَي يَفعلعَهُ مِنكُم فَقَد ضَلَّ سَوَ السَّبيل إ يَثْقَفُكُمْ يكُ لكُمْ أَعدْدَ أَو وَيَبِسُطُ إلَيكُمْ أَدِيَهُم وَأَلسِنَتَهُم بِالسّءِ وَوَدّ لَ تَكفررون لن تَنْ فَكُمْأَ الرَّرحامُكُمْ وَلَا أَولادكُم يَومَ القِيياامَةِ يَفْصلِلُ بَيينَكُمْ واللهَّهُ بِماَا تَمَنُونَ بَصير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 كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرا لك وما املك لك من الله من شيء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 وَآتُهُم م أَنْ فَقُ وَلَا جُنَاحَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُهُ إِذَا آتَيتُمُهُ النَّأجورَهُ وَلَا تُمْ سِكُ بِعِصَمِكَوافِرِ وَسْأَلُ مَا أَنْ فَقُتُم وََسأَلُ مَا أَنْ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء مِنْ أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 وَلَا يَقُتُ النَّأَلادَهَُّ وَلَا يَأتينَ بِبُتَانِيَفْتَرينَهُ بَيْنَ أيْديهَِّ وَأَجُنِهَِّ وَلَا يَعصينكَ فِي مَْرُوف وَلَا يَعصينَكَ فِي مَرُوفِ فَبَاعهُ النَّ وَسْتَافِ َّهُ اللهَّ